يَا أَيُّهَا الْمُزْزَمِّلُكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نُصْفَهُ أَوِمْ قُسْمِنْهُ خَلِيلًا اَوْزِدَ عَذَيْهِ وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرَتِيلًا إِنَّا سَنُقِي عَذَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا سَنُقِي عَذَيْكَ قَوْلًا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 اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولن نعمتي ومهلهم قليلا ان لدينا انكا لو وطعاما ذا بصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم فمأَ الرسزن إِلَ في العونَ الرسول فَعصَافِ الرعون الرسُولَ فَأَوْغَذُنا أَوْفضَذَ وَبين فَكَيفَتَ التْتُونَ إِن كَفَتُم م مَْ جعُ الدََ شبا السَّم نغعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى وثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكونوا منكم مرضى وآخرون يقربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وا اقيموا الصلاه و اتوا الزكاه و اقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ